Ale nie, nie, nie, ان المراه الى في صلاته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 الله يا حياكم يا خيركم يا خير مجالكم يا فرد الصلاة والانصاف بالشاف أشد الصلاة من وهذا يحكي كبير من أفعال الله ألا تروي الله تروي الله تروي شلات من العدويات داخل الشف، ده دخل من خلفها خلفها المدينة المدينة وعلي نساء والإثنان المبيه المبيل خلفه لباسرة الله هو على خير وكذا على النساء جد خلفه عملا من خلفه من رسكه كل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 والسلاة صلاة صلاة خمسة وعن محمد تبعى صلاة خلاة صلاة إلى آخر هذا كلام في <تصفيق> الكلام في <تصفيق> خمسة، الكلام في الكلام في خمسة، الكلام في الكلام في خمسة، كلام في الكلام في خمسة، كلام في الكلام في خمسة، كلام في الكلام في خمسة، في الكلام في خمسة، كلام في الكلام في خمسة، كلام في الكلام في خمسة، كلام في الكلام في خمسة، كلام في لا من قال له: يا سيدنا، على هذا الجانب، سلعة خمسة يعني المثلين والسلام خمسة و خمسة عمشين يعني كنت خمسة قد اخترتك يعني عنده الى رشخة المثلين في الحال و تداسة أربع عملين و احداثة و او و اخر وهذا الشحيط المثلين على خلاله و على لكل مشاركة فضلاً من توجه سلام من خطفنا من السكوت لسنتي محاذاة بالسلام المشترك. تقول سلام، تقول سلام، تقول سلام، سلام، هذا هو تقول سلام، تقول سلام، تقول سلام، تقول سلام، تقول سلام، تقول سلام، تقول سلام، تقول سلام، تقول sra ale sra ale كل يعني هو شباب يا هذا أول <سؤال> شيء المخادع تكون من المحاولة الأولى في المقام، ولا بد في الأمر، هذا كلاش من اللي على i mean, the message in hand, and the letter from the letter from the letter from the letter من pewne misje, الشراب <سؤال> من من من هذا، من خير من هذا، هذا، هذا، من الجداول في الشام، نورا، نورا، الجداول، الجداول، نورا، نورا، نورا، نورا، نورا، نورا، نورا، نورا، نورا، نورا، نورا، نورا، نورا، نورا، وعلى مؤمن خيط السلطة وعلى من يخيله في تجيه النور درشاء ذلك الخيب وقال يكذل في الشلوات انه في حقه وقال ينزل على جائزة وقال ينزل على الشعب وعلى ذلك العديد ايه مكتبات فلا نسان وفحنا في حقه وقال يا نبي ان في يبتشيرون في, في, في المدر والعشر وعلى ذلك وعلى ذلك أنا أشاع، أنا أشاع مزودا بالشدة، أنا أشاع مزودا بالشدة بالعاصي، أنا أشاع مزودا بالشدة بالعاصي، أنا أشاع مزودا بالشدة بالعاصي، أنا أشاع مزودا بالشدة بالعاصي، يعني في <تصفيق> شبه يا على الجدار دي والمختار في الجدار ما عليه اي شيء من جانب الجدار يا جماعه انا دلوقتي هناك في الجدار برضه يبدو وهذا ايضا على الجدار انا بقول في الجدار في الجدار يا اخي انك لما تديها في خلاء حب to za nim aladusio alibali musaj jebani wczorawo wczorawo, a nie المفاهيم في <تصفيق> تقدم المشروع باذن الله انا هي تقدم باب لهم اشار الى ذلك في الوقت صحيح فتقترح نحن نقوم بلم الشمله للجماعه ونعمل والله يا جماعه وصلنا في الرموله احنا على هذا يعارض انه بدار احنا بنقدم لكم الكرامه وبعثوا لنا هذا وَأَكْتُبُوا الْمَسْحَابَ الْجَوَابِ الْمَعْلُومَ فِي الْمَأْدَدِ في I appreciate I don't know. about it słowa do tego kiedy na lata nie chcę nawet wyglądać na porównanie się to لا <تصفيق> شو Al-Malbiyat al-Asyad, al-Malbiyat al-Malbiyat al-Malbiyat al-Malbiyat al-Malbiyat al-Malbiyat al-Malbiyat al-Malbiyat al-Malbiyat al يا ربنا لربنا من آخر وأن المختلدين من دينان فلا بد من الفحاء فاجتهدوا يا رب يا من آخر لا يُسِرَّ شابنا من ديننا فلا بد من الفحاء Mamy atak, który pada na bardzo duży obiekt. Jedna z naszych وشاء بكل محمد عليه والسلام من المدينة من المدينة صلاة صلاة الدنيا على التراع كله كل جميع قانون عن القرآن ورحمة لا هذا dobra, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, Bardzo proszę o to, że jestem w stanie zainteresować jest w stanie zainteresować się tym, co jest w stanie zainteresować się اللهم ابرئنا ولا ابرئنا بنا من الذنوب الحاقدين في لا يبدؤون بخلق العذاب من من Nie, bo idę nie الدنيا ما لا بأكثر لا تنكر أن الإيمان بالله وتحبه على على سبيل المحبة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 wa hada ala ya sala salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh لا خارج حتى بيت هذا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 قم بتنوع عنا بع و ياضح There's a Three Minute في доллар store من لقد نعمت بهذا المكان الذي يمكن ان يكون هذا المكان الذي يمكن ان يكون هذا المكان الذي يمكن ان يكون هذا المكان الذي يمكن ان يكون هذا وقد تقدم أنك لمجهار على الواحد بالناشط هذا من انما يحل الحادث بالحمد وما يرفع عن التضليل وذاك هو الذي ينصر الحق ويقوم بتحرير هذا الحي قال من خائن ولكن لدينا قائمه قائمه قائمه قائمه قائمه قائمه قائمه قائمه قائمه قائمه قائمه قائمه قائمه قائمه في قائمه قائمه قائمه Są na شرقي إلى مدينة حلب، ولما من على هذا الظاهرة من أن الدنيا من شرط ناموس، الإيمان بالله وداعم الله تعالى هذا الإمام، هذا الإمام، وما علم هذا المدرب من مشادات إيمانه وداعمه، مشادات هذا المدرب، تعلم من الصلاة هذا، شفته وشذبته، هذا هذا هذا من تشهدون فشلاته وهاذا على من من من من يطرح على ايمانه بخالفه وسائل بعد ان على الايمان الى التخطى لاخلاق ما يخطي في على يتذكر، على لا الفتح. قرأ، من لا قرأ من قال على الإمام لا يجيء ale oni też to jest z tym jest nie to سؤال اخر قال انفتح على غيره فقد فقد انه يجوز للمؤمن ان يفتح أنا ده يمكن أن أنا ده يمكن أنا كأنه شديد جداً وأشاهد هذا الفيديو ما في هذا المشهد، هذا المشهد، هذا المشهد. أنا أفكر في تراثنا من في تراثنا Moje to ja nie chcę tego. że W tym będzie. Moje życie, że moje życie będzie. Chcę, że moje życie będzie. Chcę, że لا يموتان له. من فعل ذلك هو من يقتل. لأن يموت سواء يقتل أو يفسر. كل من الناس يعني خمسة أشخاص. من خمسة أشخاص يبيعون هذا الرجل. من هذا الرجل كل هذا في السوق. But then you want to ask and then هنا علي من, من, من, من, من, من ما ان على قديم. هذا, هذا عن من عن من هذا من هذا من هذا من من هذا من من هذا هذا no jedziemy, ja lekceważę mamy to na i don't know It's just not I don't Ale muszę się dzieje. nie muszę tego wiedzieć. i ja nie Dzięki, że with yeah. Thank you.